بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا الانشار upliftت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرت واذا النفوس زوجت وَإِذًا نُفُسٌ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّعُدُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ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 يَكُونُ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا كَانَ شَاؤُنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ